Jegnyere til рассказ for Allah jeg som Studio be. noe sang tilbonn savour på والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يوم إذوا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 في ذلك لعبارة لمن يخشى أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاآَها رَفَعَ سَبْكَها فَسَوَّاها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 مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى